بيسيد ويركز معايا ها ها اوه اوه انا شايفك مصدوم انا شايفك مصدوم سيب بحركم بكفي بظرفك كله بيختفي بل مع فانورك انا بضابعكم مكتفي بشوفني في كحره بك Alice M, I Laba Mahakuni Laba, I'll be not cool niggasaba, I ya bikin wa afan tabur silah yat samha Oh at ya alekum ya hasha rakib wesaig el makaz wkolku wara ya keda keda keda haft 'aleik